اللهم ما إن نسألك رحمة من عادك تجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء اللهم إنا نسألك رحمة من عندك ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم يا دا الأمر الرشيد والحبل الشديد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود إنك رحيم ودود اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء اللهم اجعلنا حربا لأعدائك سلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وجعل من فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا وأعظم لنا نورا رحماتك يا ارحم الراحمين اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا اللهم إنا نسألك كلمة الحق في الغضب والرضى ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع ونسألك الرضى بعد القضاء ونسألك كبرد العيش بعد الموت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 آبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لنا آبائنا وأمهاتنا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا احسن اليهم كما احسنوا إلينا يرفع الله من قدرهم وييسر امورهم ارزقنا البر بهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اصح شباب المسلمين وردهم إليك ردًا جميلًا وحب بنيهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين اللهم أصلح لساء المسلمين اللهم أصلح لساء المسلمين واحفظهن من التبرج والسفور اللهم أحفظهن من التبرج والسفور واحفظ عليهن جلبابهن وحجابهن اللهم من ارتدت حجابها فثبت قلبها ويسر أمرها وارزقها ما تتمنا اللهم ومن صنعت في حجابها فردها الى صوابها فردها الى صوابها فردها اليك ردا جميلا واهد قلبها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تجعلنا هما إلا فرجت ولا كربا إلا نفست ولا دينا إلا قضيت ولا ضالا إلا هديت ولا مظلوما إلا انتصرت ولا ميتا إلا رحمت ولا ولدا إلا هديت ولا واريا إلا أصلحت ولا أسيرا من المسلمين إلا فكت أسر ولا غائبا إلا رددت ولا تائبها إلا أرشدت ولا عقيما إلا رزقت ولا أيما إلا زوجت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك لضولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها وإسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين